بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم one What? Uh -huh. في القبور ومن فإن أصابه خيرٌ طمأن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 وكذلك أنزلناه آيات بينات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 والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من من الصالحات جنات جنات تجري من تحتها الانهار يحلون فيها من اساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وهدوء الى الطيب من القول وهدوء الى صراط الحمير سبيل الله والمسجد الحرام والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بانحاد بظلم ندقه من ألا تشرك ب ألا تشرك ب شيء وطهر البيت للطائفين والقائمين والقائمين غربك على السجود وأذن في الناس بالحج أتوك رجالا وعلى كل ضامر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 ذلك ومن يعظم شعار بسم الله على مَا رزقهم مِنْ بهيمة إله واحد فله أسلم وبشر المخبتين الذين إذا ذكروا الله وجلت قلوبهم على ما أصابهم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 فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا فكنوا مِنْهَا وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرنا لكم عنكم تشكرون لن ينال الله فرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشّر المحسنين إن, إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور أذن للذين يقاتلون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 فَإِنَّ لِلَّهِ عَاقِبَةَ الْأُمُورِ وَإِنْ يُكَذِّبُوا فَكَذَٰلِكَ كَذَبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَقَوْمَ إِبْرَاهِيمَ وقوم لوط وأصحاب مدينة ودي بموسى فامليت للكافرين ثم اخذت فكيف كان نكير فكاين من قريه اهلكناها وهي ظالمه فهي خاويه على عروشها فهي خاويه على عروشها وبئر عطلت وقصر مشيد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 كألف سنة مما تعدون وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير لهم مغفرة ورزق كريم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 الساعة بعثة حتى تأتيهم الساعة بعثة أو يأتيهم عذاب يوم عظيم الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات نعيم الذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين 123. ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم بمثل ما انقب به ثم بغي عليه الله إن الله لعفو غفور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 لكل أمة جعلنا من سكنهم ناسكوا فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم وإن جادلوك فقل الله أعلم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 المصير يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لا يخلق ذبابا ولا وجه تمعوا له وإيسلبه مذبابة شيئا لا يستنقده من ضعف الطالب والمطلوب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 وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حرج.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 نصموا بالله وموالكم فنعم الموال ونعم